أَلَمْ تَرَ شَيْسَكَ عَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْخِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْمِيلِ وَأَرْسَنَ عَلَيْهِمْ ضَيْرَ الْأَبَالِيلِ تَضْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلِ فَجَعَلَهُمْ كَعَفٍ مِّنْ